وَيَأْمُرُهُ الْفُلْكُ وَكُلَّمَا مَرَّ بِهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْخَرُ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زوجين اثنين قل نحمل فيا من كل زوجين اثنين والك الا من سبق اريد القول ومن امن وما امنما الا قليل وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وهي تجري بهم في موج كالجبال وناذى نوع ابنه وكان في معزل وَإِذَا نُوحٍ ابْنُهُ وَكَانَ فِي مَأْزِقٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَصُدُّونِي مِنَ الْمَاء من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيم ماءك ويا سماء ودعي وغيض الماء وقضى الامر وقضى الامر الثبت على الجودي وخيل معدا للقوم واليمين ونادى نوح ربه فقال رب إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ <تصفيق> وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ